وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَنْ عَامِلَ عِبْرَ نَسْكِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسِهِ وَدَمِ الْلَّبَنَ الْخَالِصَ إِغْلِلِ الشَّارِبِ ومن ثمرات النخيل ولعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى نحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعلشون ثم كل من كل ثمرات فسل أبول ربك ذولا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لا يَتَلَقَّى مَن يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ثُمَّ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا ضلوا برادِ رزقهم على ما ملكت يمانهم فهم فيه سوء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 فَبِالْبَاطِ لِيُمِنُّونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُ مَرْزُقًا سماوات ولا أرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال